الحمد لله و الشكر لله و نعوذ بالله من شرور النفس و ازي ذات اعمالنا لي هن له سلام ظله و من يضلل فهادي والله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله رسوله اما بعد فهذا الكتاب هو كتاب في التفك و من المعلوم عند العلماء أنه قبل الشروع في اي علم من العلوم لابد اولا من معرفه حد هذا العلم وتعريفه وما هي المشبه التي تدون بينه وبين شائر العلوم والصرعية والعلوم اللغوية ولهذا فالعلماء والفقهاء يقدمون تعريف الفقه على قبل الخوضة مباهزه فنجد أولا من معرفة الفقه ما هو الفقه والفقه كما يقولون في اللغة له معنى, معنى اللغوي معنى الصلاحي فالفقه في اللغة هو الفهم ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب لا لفقه كثيرا من هذا وقال لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حبيثا الأمثلة هذا كثيرا وأما الفقه في الاصطلاح عن عند فقهاء تعرفوه بأنه لإنم بالأحكام الشرعية العمليه المكتسبه المكتسب من ادلتها التفصيليه هو العلم بالاحكام العملية المكتسب من ادلتها التفصيليه وان شئت قلت معرفه الاحكام معرفه الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه هل تغير لفظ العلم بنقص المعرفه ولفظ المعرفة أدق من العلم إلا إذا قصدنا بالعلم ما يخمل الظلم لأن لفظ العلم هذا يتناول اليقين ويتناول الظلم ونحن نعلم بأن أغلب الفقه ظنون فليس المقفوط بقولهم العلم اليقين فقط وإنما يدخل فيه غلبة الظلم فالفقه هو معرفه او العلم بالأحكام الشرعية العلم يدخل فيه اليقين والظن العلم بالأحكام الشرعية فنحتاج إلى تعريف أولا لهذا الحد الفقه أن نعرف هذا الحد الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتشف المخطرة التفصيلية نحتاج إلى تعريف هذا الحد قبل أن نشرع في مباحث الفقه ف قالوا العلم قلنا لأن العلم المراد به هنا العلم ما يشمل اليقين والظن والعلم هو الإدراك او إدراك الشيء على ما هو عليه بالعلم على بالاحكام الشرعية الأحكام جمع حكم والحكم في اللغة أصله من أحكام الشيء القنم ويكون أيضا بمعنى الفصل والقضاء ويكون بمعنى المنع كما قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أرضبت أحكموا أي امنعوا هذا الحكم في اللغة وأما في اصطلاحهم فالحكم هو إثبات أمر لأمر او نفه عنه الحكم في الاشقلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه مثل تقول زيد قائم وعمر ليس بقائم زيد قائم هذا إثبات أمر لأمر هو إثناد القيام إلى, إلى زيد أو نفيه عنه عمر ليس بقائم فهذا هو تعريف الحكم في الاشتلاح وهذا الحاكم الحاكم الذي يصدر عنه الحكم إما شرع وإما عقل وإما عادة ولهذا قالوا بأن الحكم العقلي أو الحكم عموما ينقسم إلى ثلاثة أرشام إلى حكم شرعي وإلى حكم عقلي وإلى حكم عادي والحكم العقلي هو ما علفت فيه النسبة بالعقل فقولنا الكل أكبر من الجزء فكيف عرفنا بأن الكل أكبر من الجزء بالعقل فالنسبة هذه النسبة عرفت بالعقل فيسمى هذا حكما عقليا ويقولون في تعريفه أيضا في تعريف الحكم العقلي يقولون بأنه قضية بلا وقف أو وضع يعني تعريف المختصر قضية بلا وقت او وضع يعني في بيان معناها كذا ما نقول قضية قضية ماذا يدخل فيها؟ قضية هي بمعنى الخبر أي ما يحتمل الصدق والكذب هي قضية تحتمل الصدق الكذب بلا وقف أي لا تتوقف على عادة او تكرار او وضع أي بلا وضع يخرج بالوضع الشرع وأحكام اللغة هذا تعرف الحكم العقلي وأما الحكم العادي فهو ما عرف فيه نشدة بالعادة يقولون مثلا النار محرقه ويقولون ايضا في تعريف هو اثبات امر لامر او عنه بواسطه تكرر مع صحه التخلف اثبات امر لامر او نفيه عنه بواسطه التكرر مع صحه التخلف نقول ان مثلا النار محرقه هذا أثبتنا الإحراق للنار إثبات أمر لأمر أو نزل عنه بواسطة مالا بواسطة التكرب رأينا عن طريق التجربة ان النار كلما أصابت شيئا أحرقت مع صحة التخلف كما حدث في قصة عليه السلام النوء في النار فلم يحترق مع صحة التخلف فهذا يسمى حكما عاديا والأحكام العادية الكثيرة منها أيضا الأحكام الحسية القسم الثالث هو الحكم الشرعي وهو المقصود الثالث هو الحكم الشرعي وهو الذي تعرف فيه نسبة عن طريق الشرع والحكم الشرعي عند الفقه هاري هو أثر خطاب الله المتعلق بفعل المكلف حيث إنه مكلف به من شيء تقول هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاخطباء أو التخيير أو الوضع هذا عند فقهاء خلافا للأصوليين فالأصوليون يقولون بأن الفقه هو خطاب الله المتعلق بالعبد لا يقولون هو اثر خطاب الله فقوله تعالى مثلا واقيموا الصلاه انتبه قوله تعالى واقيموا الصلاه عند الاصوليين هذا هو خطاب الله عند الفقهاء هذا دليل خطاب دليل الحكم خطاب الله عز وجل يقولن بانه اثر الحكم الشرعي عند الفقهاء ما هو وجوه الصلاه أن الأثر تذيره قوله تعالى وأقيم الصرع عند القصولين ما هو الحكم الشرعي وأقيم الصرع وعند الفقهاء وجوب إقانة الصرع فالفقهاء يتحدثون إذا قالوا الحكم الصرعي فمرادهم بذلك الأثر المترتب على النص الصرعي من وجوب ومتحريم او ندب أو كراهة أو بذاحة ففقها يعرفون الحكم الشرعي بانه اثر خطاب الله المتعلق وخطاب الله عز وجل يخرج به خطاب وهيبي خطاب الملائكه وخطاب الناس بعضهم ببعض وخطاب الجن وغير هذه تخرج من قوله خطاب الله والمراد بخطاب الله تعالى هنا الخطاب الحقيقي خلافا للمتكلمين الذين قالوا بأن الخطاب هو خطاب النفسي أجائر يقولون بأن الكلام ينقسم إلى تسمين إلى كلام حقيقي وإلى كلام النفساني والله عز وجل إنما يوصف بالكلام النفساني ولا يقال فيه إنه متكلما على الحقيقة وهذا باطل دل القرآن الكريم على أن المراد الكلام الكلام الحقيقي كما قال تعالى وان احد من المشركين استجارك اجره حتى يسمع كلام با ولهذا يخطئ من يقول بأن المراد بالكلام الكلام النفسي لان الكلام النفساني إنما يعني اذا ذكر لابد أن يقيد كما في قوله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله لما نقول ويقولون في انفسهم لو لم يقيد بقوله في انفسهم ماذا نفهم لأنهم قالوا ذلك علما فالكلام هذا لا يسمى كلاما إلا إذا قيد فالمراج بخطاب الله هنا الخطاب الحقيقي هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف يخرج بذلك خطاب الله عز وجل المتعلق بنفسه كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو المصير وكذلك المتعلق بالجماد ويوم أن أسير الجبال والأرض غارجة فهذا خطاب الله تعالى لكنه ليس متعلقا بأفعال المكلف هم يقولون عبارة يعني يعني لا يقولون هو خطاب الله يقولون هذا الطريقة المعتزرة أنه عبارة عن, عن خطاب الله لكن هذا مخالف لمذهب السلف في العقيدة وهذا ربما يعني حتى أشاعر يقولون بهذا يقولون بأنه عبارة عن خطاب الله لكن الحقيقة أنه هو خطاب الله يزعج. خطاب حقيقي وليس خطاب نفسيا كما يظهر طبعا الكلام في هذا يطول في مناقشة الشاعر يتعلق بكلام الثاني قد تكلم في ذلك جنبا من أئمة ثلاث منهم نام سيجزي يتعلق بالكلام والصوت والحرف له رسالة ودعك في في هذا الموضوع استدل الشافعي من كلام مناقشاته مع الاشاعره الكلام كلام النساني يعني بينه بضمانه القديم كان هناك دليل ما وقف على أحد من العلماء اشار اليه فيما يتعلق بالكلام النساني والرد على الاشاعره في قولهم بأن الكلام ان كلام الله عز وجل المراد به الكلام النساني فقط وليس المقصود به الكلام الحقيقي لكنني وقفت على حديث يعني إن وجدتم أحدا قال بهذا القول فأخبره وهو قول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي فليظن به ثم قال في الحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائم ذكرته في ملائم خير منذته فقسم الكلام إلى قسمه إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملائم هنا يختلف كلام أولا ذكره في نفسه ثم ذكره في ملائم فهذا يدرعه أن كلام الله عز وجل أيضا على قسمه كلام نفساني وكلام حقيقي نحن لا ننكر كلام النفساني نقول بكلام النفساني لكن هم بينكرون جلال الحقيقه وهذا هو موضع الخلاف فهذا الحديث يعني ما رايت الى الان من استدل به ولا علمه ذكر كان من الشنيع مقيد نعم اذا ذكر الكلام الشنيع يعني هذا الحديث تاملته فوجدت ان هذا الحديث هو الذي يدل على فساد قولهم لكنني لم أجد احدا من من العلماء استدل به فاحتاج الى من أعتمد عليه في هذا الاشتباه وإلا فهو واضح يعني التقسيم إلى تلاعب الثاني وكلام حديثي حتى شرح الحديث لم يتعرضوا ل... حتى في المناقشة شيخ ابن تيمية بن القيم وكذلك الشيخ من المعاصرين الشيخ محمد في مناظرته لم تتكلمين في باب الكلام النفساني لم... لا أحد منهم ذكر هذا الحديث مع أنه يقسم هذا التقسيم يعني هو واضح الواقع لكن مع هذا لا ادري هل هناك لنا مستدل به حتى السلف لم يورد هذا الحديث قلنا بانه وقفنا في متعلق نعم متعلق بافعال المكلفين نذكر والمكلف من هو المكلف العاقل هو العاقل البالغ واختلف في لا انت هو هو هو المكلف هو العاقل واختلف في البلوغ شكل نعم واختلف في البلوغ هل هل بالغ مكلف ام غير مكلف والصحيح هو الذي عليه المذهب مذهب المالكي ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم وفي هذا يقول صاحب مرافو السعور قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب المحرم قد كلف الصبي على الذي اتي بغير ما وجب والمحرم فهو مكنف بالمستحب وبالمكروه وبالمباح أيضا لكن في الحرام في المحرم والواجب غير مكنف وبعضهم قال لأن الصبي غير مكنف أصدر وصحيح انه مكلف بذي الواجب والمحرم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به فيخرج بذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف نام من حيث انه مكلف به كما في قوله تعالى وما خلقكم وما تعمل فهذا خطاب لله عز وجل المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إنه مكلف به وإنما من حيث ان الله تعالى من حيث أن الله تعالى خالق لأعمالين ويعني هذا في تعريف الحكم الشرعي قلنا في تعريف الجبح إنه العلم العلم بالأحكام الشرعية طبعا وهذا الحكم الشرعي يقسمه الفقهاء وبعد ذلك إلى قسمين إلى حكم تكليفين وإلى حكم وضعين والحكم التكليفين ينقسمه إلى خمسة أقسام وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وعندنا في المذهب خلاف الأولى وهي خمسة أو ستة أقسام هذا الحكم التكليفي لأن الحكم الصراعي له قسمان إما تكليف وإما وضع الحكم التكليفي خمسة أقسام والستة والحكم الوضعي نعم والسبب والمانع والشرط والصحة والفساد فهي خمسة وزاد بعضهم النقصة والعزيمة هو <تصفيق> عند الحنفيه عند الحنفيه صحيح انه لا فرق الحنفيه يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون في الفاسد اتفقون مع الرو واما الباطل فيقولون فيه انه مشروع باصله ومنع بوصفه عند الحنفيه فالحكم الوضعي سبب أو شرط أو مالع أو مالع أو صحة أو فساد أو زان بعضهم الوقفة والعظيمة وإن كان عدم إدراجهما في حكم الوضعي طبعا وهذه تحتاج إلى تفاصيل هذه الأحكام سواء كانت كليفية أو وضعية تحتاج إلى شرح وتفصيل في لأصول الفقه حتى لا نترسى في رصدها قلنا بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية فيخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية العلمية وهي العقائد وإن كانت هذه العقائد تسمى فقها في الشرع هي في الشرع تسمى فقها كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين تيدخل في ذلك علم العقائل كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباشه فقه في الدين وعلمه التأويل تيدخل في ذلك علم العقائل فالعقيدة فقه في الشرع لكنها ليست ثقها في الاشتراح في الاشتراح الفقهاء لا تسمى ثقها لأن الثقها في الاشتراح إنما يعنى ب الأحكام الشرعية العملية للإنبية أحكام الشرعية ثم قالوا المكتشب المكتشب هذه تعود على, على العلم يعني العلم المكتشب ولهذا لا يصح أن تقول العلم المكتشبة العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتشبة بعضهم يقول هكذا لا. لا لو قلت المعرفة نعم لأن العلم هو المكتشب وليس في الأحكام الشرعية العملية العلم. هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية مكتشب كيدا قلنا معرفة يقول الفذ Lamb المصين معرفة مكتشبة نعم هو هذا العلم لابد أن يكون مكتسبا فيخرج بذلك ما لا يكتسب كالعلم عن طريق الوحي العلم عن طريق الوحي هذا ليس مكتسبا فلا يسمى في الاستلاح ذقهم كذلك العلم عن طريق التقليد هذا لا يسمى فقها لماذا؟ لأنه غير مقتشف كذلك المسائل التي يشترك في معرفتها والعلم بها العام والخاص كوجوب الصلاة والسكاة والصوم وحليم الزنا والخمر ونحو ذلك هذه لا تسمى فقها ولا يسمى العالم بها فقيها لماذا؟ اشتراك العام والخاص فيه فالمكتسب أي نعم يكون عن طريق البحث والاستنباط عن طريق تبني الجهد فهو مكتسب من ماذا من, من أدلتها التفصيلية فهو مكتسب هذا العلم مكتسب من الأدلة والأدلة جمع دليل والدليل في اللغة هو المرشد سواء كان حشيا أو معلويا الدليل هو المرشد وفي المصطلح ربما هو كان بعض المصطلحات ربما تثقل عليكم بعض بعض الضرس هذه لكن ربما تجدون بعض المصطلحات لكن نحن بحاجه اليها هذه اذا يتكثفوا قلنا في الدليل ما هو الدليل لما أنت تتكلم في مسألة من المسائد قل الدليل فيها كذا وكذا ما معنى الدليل؟ نعم لكن حد الدليل ما هو الدليل؟ تعريفه نعم هو الأصل يطلق يعني يربيه الأصل هو الأصل في المسألة قبله هو. لا لا الأصل, الأصل من معانيه الدليل شي الدليل معانيه أصل تعكست القضية هو يعني نضع تعريفا للدليل يكون يعني جامعا نقول بأنه ما يمكن توصل. نعم ما يمكن التوصل بشحيح النظر فيه إلى العلم المطلوب الخبري أوه. ما يمكن التوصل ما يمكن التوصل بشحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب أو إلى العلم المطلوب الخضرية هذا هو الدليل الدليل هو ما يمكن ها؟ ما يمكن التوصل أو بصحيح النظر ما يمكن بصحيح النظر فيه يعني إلى مطلوب الخبر ما يمكن التوصل بصحيح النظر أولا ما هو النظر هو الفكر النظر هو الفكر الموصل إلى علم الأوضان وما هو الفكر؟ واحد الفكر ما أنت اختارت إلى شرح كل الكلمة <تصفيق> ما هو الفكر؟ يفكر هذه حركة هي حركة النفس في الأمور العقلية هي حركة النفس في المعقولات تسمى فكرة الفكر هو حركة النفس في المعقولات وأما حركتها في المحفوشات فتسمى تخيلا يعني في النفس إذا تحركت في الأمور العقلية نقول هذا فكر هذا الإنسان يفكر في هذه لكن لو تحركت في أمور خصية هذا لا يسمى فكرا وإنما يسمى ها؟ تخيلا فالنظر ما هو؟ هو الفكر الموصل إلى علم او غالبة ظن او ظن قلنا في تعريف الدليل إنه ما يمكن التوصل لصحيح النظر يخرج بذلك نظر فاسق صحيح النظر في هجلا مطلوب خبري والمطلوب يخرج به ما ليس مطلوبا اصلا المطلوب في اللغه هو المبحوث عنه مع تعلق النفس به تطلب الشيء مطلوب هو المبحوث عنه مع تعلق النفس به والمراد به هنا مراد المطلوب هنا ما المطلوب الخبرية المطلوب الخبرية المطلوب يخرج به ما ليس مطلوبا كما رادئ العقلي هذه ليست مطلوب كما رادئ العقلي او الأوليات التي ينطلق من العقل مثل الحسيات والمشاهدات والوجدانيات والمتواجهات هذه لا يحتاج لا يحتاج الانسان الى هذه ليست مطلوبه لا يحتاج إلى أن يبحث فيها مثال مثلا يشعر بالالم او باللذه او بالجوع هل هذا يحتاج إلى فكر يقيم اقامه الدليل على أنه يتالم على انه يعني هذه الامور وجدانيه الحزن الفرح هذه ليست مطلوبه اصلا فلا تدخل فيه في الدليل لانه لا بل لا يمكن اقامه الدليل عليها ما كل ما يمكن التوصل مشايخ الموضوع في إلى مطلوب وهذا المطلوب معنى هذا أنه ينقسم إلى قسمين إلى مطلوب الإنشائي وإلى مطلوب الخضري والخبر, والخبر ما هو هو محتمل الصدقة والكذب لذاته الخبر هو محتمل الصدقة والكذب لذاته والإنشاء تقول هو ما لا يحتوي الصدقة والكذب وإن شئت قلت هو إقاع لفظ بمعنى يقارنه في الوجود إقاع معنى بلفظ إقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود كصير العقول مثلا بغته سريته نحن ذلك هذه الصير هي من الإنشاء الأمر والنهي والاستثهام والدعاء هذه كلها إنشاء وأما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب وهو الذي يسمى عند المناطقة بالتصديق لأن الإيمة الحادثة عندهم على قسمين تصور او تصديق العلم الحادي العلم الحادي في عندها المنطقه لان المنطق عموما مبناه على تقسيم العلم الحادث الى تصور وهو ادراك المفرد والى تصديق وهو ادراك النسبه وقت التصور يتوصل اليه بالمعرّفات او بقول الشارح وهو خمسه الحد التام والحد الناقص والبصم التام والبصم الناقص والرغي والتصديق هو النتيجة او الحجة هي الحجج التصديقات هي الحجج وسمي سمي التصديق وتصديقاً مع أنه يحتمل الصدق والكذب بأشرف الاهتمالين لما كان يحتمل الصدق يحتمل الكذب سموه باصرف الاحتمالين وهو صاد صد فسموه تصديقا هذه فقط الفرق بين في تسميتهم للحجج لان الحجه تحتمل صد تحتمل الكذب فيسمونه هذا تصديقا بخلاف التصور التصور لا يحتمل لا يحتمل الكذب عند البلاغيين وعند الوصوليين قسمونا الكلام إلى قابل وإلى انشاء وكذلك هنا في هذا المطلوب المبحوث عنه عن طريق النظر الصحيح إما أن يكون إنشائيا وإما أن يكون خبريا لكن في الاستدلال لا يكون إلا خبريا ويكون هذا المطلوب خبريا يعني نقيم دليل عليه لماذا؟ لأنه مدام يحتمل الصدق بالكذب فهو يحتاج إلى إقامة الدليل وإلا فلو كان من الإنشاء لا يحتاج إلى إقامة الدليل يقام من الإنشاء فهو تقيم فتقيم الدليل على شيء يحتمل الصدق ويحتمل الكذب هذا في تعريف الدليل قال من أدلتها التفصيلية فيخرج بذلك الأدلة الإجمارية لأنها من بحث الأصوليين وليس من بحث الفقهاء وهذا يدلنا أيضا على أن الدليل ينقصم إلى قسمين إلى دليل إجمالي وإلى دليل تصريعي والدليل الإجمالي هو جنس ما يصلح للإسكدلال هو جنس ما يصلح للإسكدلال هذا هو الدليل الإجمالي كقولنا مثلا القرآن القرآن كله دليل واحد السلة كلها دليل واحد والقياس كله دليل واحد والإجماع كله دليل واحد والإجماع كله دليل واحد وهكذا عندما نقول القرآن كله دليل واحد ليس دليلا على مسألة واحد بل جنسه يصلح للأستدلال يعني جنس القرآن يصلح للأستدلال جنس القياس يصلح للأستدلال جنس المصالح المفسلة يصلح الإستدلال وهكذا هذا الدليل الإجمالي الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي قلنا في الدليل الإجمال ما هو هو جنس ما يصلح إستدلال الدليل التفصيلي ما هو هو جزئيات هذه الأجناس يَأَيُّهَا يا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ لِلَ الصَّلَاةِ فَاصِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ هذا هذا دليل تفصيلي على وجوب الهدوء عند القيام إلى الصلاة هذا الدليل التفصيلي من القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع هذا دليل تفصيلي من السنة هناك أيضا أدلة تفصيلية من الإجماع هناك أدلة تفصيلية من القياش فهو يفرق بين الدليل الإجمالي وبالدليل التفصيل فالأصول يبحث أين يبحث؟ الأدلة الإجمالية في حجية القرآن في حجية السنة في حجية القياس في حجية الإجماع هل هو حجة؟ يبحث أيضا معاني الكتاب والسنة والمحضوق والمفهوم والظاهر والمؤول والمجمل والمبين لكن الفقيه أين يبحث في الأدلة التفصيلية يأخذ كل مشألة من دليلها من القرآن والسنة, والسنة والإجماع والسياس ويبحث في هذه الأدلة التفصيلية بيتبعها بذكر الأحكام فهذا باختشار هو تعريف الفقه والفقه يدخل فيه علم العبادات وعلم المعاملات وقد جرت عادة الفقهاء أنهم بل فيما نقدمين منهم أنهم يستطيعون كتبهم في الثقه بذكر نفذة عن العقيدة سيذكرون نفذة عن الاعتقاد في مقدمة كتبهم الثقهية وعلى هذا جرى صاحب الرسالة البيزيز القيرواني رحمه الله ومقدمته هي أفضل المقدمات أفضل وأحسن المقدمات هي مقدمة ابن أبي جيد لأنه من المتقدمين من علمائنا المتقدمين وكان على العقيدة الشبيبة خلافا لمن جاء بعده ممن كتب فيه الفقه تقدم من مقدمات في العقيدة تخالف ما كان عليه علماءنا الأوائل علماء المغرب هنا كان عندهم اعتقاد سليم على منهج السلف في باب الصفات الالهية كذلك في باب القدر وغيرها المسائل العقيدة كانوا على منهج السلف ولهذا دراسة العقيدة من كتب الأولين أفضل من دراستها من كتب المتاخذين إلا أن كل ما كتبوا فيه او تقريبا كل ما كتبوا فيه في الفقه على المذهب كلهم قدموا بمقدمات في العقيده ربما نحن في غنى عن دراستها لو شئتم درس نعم باب الرب نعم باب البيان نعم المؤلف هنا افتتح نظمه بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الكلام عن نظمه ربما يعني تقدم في بعض المجال لا نحتاج إلى إعادتها طويل جدا فيما يتعلق على المسطلة والمؤلف في الواقع هذا الكتاب الذي نظم هذا إنما هو نظم لكتاب فأصل الكتاب كما أشار إليه الناظم اسمه ترغيب المريض السالك في مذهبي الجباب المالك ابراهيم السوهاجي انكم هذا الكتاب تسهيلا على الطالب في حصله وثانيه له لأن النظم أيسر في الحفظ من النفر والنفس أنشط للنظم من النفر بشكل إن كان هذا النظم على محر الرجل وعليه شائر أكثر المثون التي نظمت في العلوم كلها كانت على هذا البحر وهو ليس من الشعر في الواقع بحر الرجل ليس من الشعر وإنما هو شجع وإنما أدخلوه في الشعر تسارد تجوز وإن كانت أوزان من طبي ولو لكنه ليس من الشعر عند الشعراء هذا لا أحد من الشعراء المتقدمين كان ينظم على بحر الرجلس لأنه ليس شعراً عندهم الدول تحت الشعر شعر ماذا؟ الدول البحر كذلك يسمى بحماض شعراء؟ نعم، يعني هو حماض شعراء فمن عجزة عن الشعر كان يلزأ إلى الرجل طبعاً كما يستعمله حداة عندهم عندهم العراق كما يستعملون هذا في في ولكن شعراؤهم ما كانوا يستمدونها مع الرجلس ما كانوا ينظمونها على الرجلس هل الشعب يفترض في الشعراء كيف تبيات قليلة نعم كيف تبيات من الرجلس يفتجزونها اثناء الفهول اثناء العمل للشاق كانوا يفتجزونها ابياتا قليلة لكن الشعراء فطاحب الشعراء اشخاص المعلقات مثلا غيرهم ما كانوا يعتمدون على هذا البحر حسن لأنه في الواقع شجر هو كلام مستوى إلا أن له وزن هذا هو الفرق بينه بين النصر ومستفعيله نعم مستفعيله 6 مرات نعم وينخف فيها من خيال الصحافات وحركة نعم يقول المؤلف بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحمد لله الذي قد فرض على الوراء تحيده وحرضا وافتتح كتابه بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل وافتحه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين واختتمه بالحمد فقال وآخر دعوانه أيضا الحمد لله رب العالمين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجف خطابه الحمد لله والثناء عليه وهكذا صار العلماء الله يفتك في كتبهم بحمد الله والثناء عليه طبعا ولا اتكلم عن الحمد لا اتكلم عن الحمد سبق الكلام عنها في عدة مجالس يعني الكلام عن متعبنه العلماء ما, عليش. ما, عليش. ما, ما, ما, ما الحمد يعني راح الحمد الفرق بين الحمد والشغل والمشتين هما تاعب ربما تروح بها الورقات قال الحمد لله الذي شرح مختصر الحمد هو هو الوصف نعم هو الثناء او هو الوصف بالجميل على الجميل باختياري سواء كان ثابتا صداي لي امدد الفواضل الضوضاء كيف تصدني خبرائي الضوائم هي جمع قضيله والفواضل جمع فاضله فضلة فاضله نعم الضوضاء جمع فاضله والفضيله تكون هذه من الصفات الذاتية وأما الفواضي لقائية من الصفات المتعدية فالفواضي هي النعم الواصلة إلى الغيب وأما الفضائل فهي النعم التي تكون في ذات فالصدق مثلا فضيلة والإنفاق فاضلة ولهذا يقول ايضا بدل ان يقول باب الفواضيل وباب الفضائل يقول سواء كان في مكافاه نعمه اولى سواء كان في مكافاه نعمه يمدحه في مكافاه مكافاه نعمه او في غير مكافاه نعمه وانما يمدحه هل الاولى في مكافاه نعمه من الحاله الثانيه يمدحه على كماله الله عز وجل يحمد على كماله على كمال صفاته كمال فعاله كما يحمد أيضا على نعمه التي لا تخصى فأنت قد تحمد الرجل وهو لم يفضي إليك معروفا وإنما تحمده على كمال صفاته كالصدق والشجاعة والأمانة والعلم ذلك وإن لم تنتفع به لكن تحمده على ذلك فهذا حمد اختياري تحمد هذا الإنسان على هذه الصفات الذاتية وقد تحمده على الصفات الفعلية كما إذا ألعم عليك بشيء منها مره فالله رصد نعم شكرا لك من يقول مع حبه وتعظيمه نعم هذا يختلف بالحب والتعظيم هذا الحمد الحمد يختلف بالحب والتعظيم هذا في حق الله عز وجل وإلا فأنت حق المخلوق قد يحمد لا حبا ولا تعظينا لأنه لا يتوقع منه الأجل وسواء قد يحمد الإنسان غيره لا حبا له حبا ولا تعظينا له ولكن مدحه وإذن عليه لأنه أنعم عليه بشيء من نعم فهو يحمده على ذلك قال الحمد لله الذي قد فرضا على الوراء على الوراء الوراء هم الخلق فرض عليهم ماذا التوحيد والتوحيد من وحد الشيء إذا جعله واحدا وهو تفراد فأخذ من هذا التوحيد كلمة مختلفة من الواحد تقول وحدت شيء إذا جعلته واحدا وهذا ما يتأتى في مثلي ما نحن فيه الآن في مثل العقيدة يتأتى بالنفي والإثبات كما قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله وكنطقنا بالشهادتين لا إله إلا الله فذكر انه قلنا مالك عالم مالك عالم انا فيه اثبات العلم للامام ابن هل هذا الاثبات يلزم منه الحصر يلزم منه الافراد التوحيد لا مالك عالم وأحمد عالم والشافعي عالم وابو حبيثة عالم لكننا قلنا لا عالم إلا مالك هذا ماذا يقتضي أننا وحدناه في هذه الصفة وحدناه في هذه الصفة فلا يشاركه فيها أحد فهذا التوحيد يختلف عن مجرد الإثبات فقط كما في المثال الأول التوحيد هو نفي مع إذلال فيقتضي نفي المشاركة أما الأول فلا يقتضي نفي المشاركة فالتوحيد هذا ينفي المشاركة وهذا التوحيد توحيد الله عز وجل هذا واجب وفرض على كل مسلم أن يكون موحدا والتوحيد وفرض يقسمه العلماء إلى منهم من يقسمه إلى قسمين ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام وهذا هذه القسمة هي المشهورة أنهم يقسمونه إلى توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والستاذ وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدمير هو الله عز وجل في الخلق والملك والتدمير وتوحيد الألوهية هو افراد الله في العبادة وتوحيد الأسماء والشفاة أيضا هو إفراد الله عز وجل فيهما ومعنى الإفراد هو نفي المشاركة فلا أحد يشارك الله تعالى في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير ولا أحد يشارك الله تعالى في استحقاق العبودية ولا أحد يشارك الله تعالى في الأسماء والصفات فلا يماثله أحد في اسمائه ولا في صفاته فهذا هو معنى التوحيد أن لا تيسل بكل أنواع التوحيد وهذا التوحيد الذي يخالف نوعا من أنواع هذا التوحيد فإن كان النوع الأول أو النوع الثاني كفر قطعة مع العلم فإن كان من النوع الثالث وهو باب الأصماء والصفات فيفصل في ذلك لأنه قد يكفر وقد لا يكفر فغلاة الجهميه مثلا الذين عطلوا الاسماء والصفات الالهيه هؤلاء يكفرون الذين هذا خلافا لمن تاول طب قسم الثالث هذا الذي هو الاسماء والصفات فيه تفصيل لا يكفرون مخالفه إلا بتفصيله نعم قال الحمد لله الذي قد فرض طبعا هذا فقط يعني فقط لا احتمال طويل قال الحمد لله الذي قد فرض والفرض هنا يطلق بمعنى الواجب قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال امره عباده وخف بالتوفيق من أراده يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق انسهم وجنهم زكرهم وانساهم صغيرهم وكبيرهم فرض عليهم التوحيد وحرضهم وحسهم على امتثال أمره عباده وخص بالتوفيق من أراده الله سبحانه وتعالى حس عباده على امتثال الأمر كما في قلبه تعالى وأطير الله ورسوله يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم فهذه أوامر توجب على كل مكلف أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قال وخص بالتوفيق من أراده فالله سبحانه وتعالى أمر الجميع بامتثال أمره فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل فهو من أمر هذا أمر شرعي فرض التوحيد وامتثال أمره على جميع الخلق إلا أنه أن بعض خلقه لم يمتثل وإنما امتثل من وفقه الله تعالى وأراده والمراد بالإرادة هو الإرادة الكونية من أراده كوناً وإلا فهو سبحانه وتعالى شرعا أراد الانتثال من جميع الخلق فهو شرعا يريد من جميع الخلق أن يمتثل لكنه كونا خص من أراده بالتوفيق فقوله من أراده المراد بالإرادة هنا الجرادة الكونية أما الجرادة الصرعية فعامة لكل الخلق الله سبحانه وتعالى يريد ويحب من كل الخلق أن يؤمنوا وأن يمتزلوا لكن كونا ما أراد منهم ذلك قال ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالموسرة ثم سمى بعد حمد الله السناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة والسلام تترأي تتابع ومنها قوله تعالى ثم ورسلنا رسولنا تترأ على نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا للبشرة وهذا في قوله تعالى يا أيها النبي, النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فهو صلى الله عليه وسلم جاءنا بشيرا ونذيرا ثم عطف عليه ان ليس فقال محمد خير نبي ارسل للعالمين رحمه تفضلا قال محمد خير نبي ارسل اي خير من الانبياء وخير ورسول ل أرسل للعالمين رحمة في قوله تعالى وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين رحمة تفضله فيه إشارة إما إن, أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل تفضلا منه لو عليه خلافا لي المؤتزل الذين قالوا بأنه يجب على الله عز وجل أن يرسل الرسل في لعاية الصلاح والأصلح وهي مبنية أيضا على قاعدة التحسين والتقليح العقلي عند المعتجلة فبناء على هذه القاعدة قاعدة التحسين والتقليح العقلي قاعدة الصلاح والأصلح وأنه يجب على الله عز وجل مراعاة الأصمح لخلقه قالوا بأنه يجب على الله أن يرسل الرسل وهذا مذهب باطل الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء وإنما يفعل ويعمل الأعمال تفضلا يرسل الرسل تفضلا ورحمة منه بعباده ويجب قال والال والصحب واتباء الهدا بعد نعم الشخص الشخص بيهدي نعم بيعدي بيهدي ما عندي اا مش كثير مع الخطا نعم بيعدي معلومات ربي ابدا اللي كان قال والاله والصحب اللي هو بدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه اتبع ذلك وعطف عليه اله وصحبه واتباع الهدى يعني وأصلي وأسلم على الآل وهم أهله وأزواجه ومزيته والصحب وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنة به وأصلي وأسلم أيضا على أجمع الهدى ما ما نراها نعم ما نراها النبي عاش ولسه حي نعم, نعم ممكن نعم يعني صحابي وهو نعم هذا اللي بنقول مكتوب مثل هو الرؤيه ليش المقصود بها يعني ابو اي البصريه لأنه قد يكون اعمى لكنه ما دام كان جلس للنبي عليه الصلاه والسلام فهو صحابي طبعا وهذه الصحبة تختلف منهم من هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كاذبتر وعمر وعثمان وعلي وغير من كبار الصحابة ومنهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في حياته فهذا وإن كان يسمى صحابيا في الإصطلاح إن إلا أنه ليس بمنزلة الصحابة الذين كانوا مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا شرف الملاقات وشرف المعاشره مع النبي عليه الصلاه والسلام هذا يعني هو الذي اعتنى به العلماء فقالوا كل من عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به ولو مره يحصل له شرف الفضله حتى لما سئل أحد علماء الخلف اظن المصلي قيل ايهما افضل الحسن في عمر بن عبد العزيز هو من تبارك ولا أفضل اشاء عمر بن عبد العزيز أو معاويه و ابي سفيان ومعاويه رضي الله عنه دخل في فتنه خلافا لي بن عبد العزيز فكان الناس يفضلون بعض الناس يفضلون عمر بن عبد العزيز على معاوية فقال لهم غبار في أنف معاوية رضي الله عنه وهو يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كله لعضل إلى فضل الصحبة غبار فقط غبار الذي دخل في أنف معاوية أثناء قتاله ودفاعه عن الإسلام خير من عمر بن عبد العزيز وما عامله في المسلمين من اقامه في المسلمين من العبده والاصلاح اذا هذه لها شرط والاله والصحب واتباع الهدى يعني ومن تبعهم في هذا تنقله العالم سواء يكون من المهاجر المهاجرين مهاجرين والانصار الذين تبعوهم باحسان الذين تبعوهم باحسان رب الله تعالى وربنا قال بيعدك يعني بحصر وبعدد معلومات ربي أبدا ومعلومات الله عشر وجل ليس لها حد وليس لها حصر ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاله والاصحاب واتباع الهدى بعدد معلومات باين ابدا ومعلومات الله لا نهايه لها فكانه يقول اصلي واسلم صلاه وسلاما دائمين منقطع عليهما هذا هو يعني المقصود قال وبعد وبعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقاد كما يقول كما في الشرح من أسلوب إلى أسلوب والصحيح أنه يؤتى بها بالانتقاد من المقدمة إلى المغمور نعم الموضوع وهي التي تسمى فصل الفقاب والأصل أن يؤتى بها وأما بعده أما بعد وهذه هي التي جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلام فصحاء العربي أما هذه كلمة وبعد فلم تنسي كلامها ولهذا فالأحسن أن نستعمل أما بعد هذا هو الفصيح أن نقول أما بعد قال بعد إن العلم فرض لجم كل أمر مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه من شرائه الإسلام يعني قل العلم والعلم كما تقدم هو هو إدراك الشيء هو إدراك, هو إدراك وإلا كلمة علم هذه اختلف فيها الناس كثيرا ما هو تعريف العلم اختلف فيه وما كاد يسلم لهم حد من الحدود كل الحدود التي جاءوا بها في تعريف العلم اعترض عليها باعتراضات حتى قال بعضهم قال بأن العلم أعرف من أن وعرفه لا يحتاج إلى تعريف قالوا هناك أمور لا تحتاج إلى تعريف منها العلم لا يحتاج إلى تعريفه فهو أعرف من أن وعرفه و العلم قال المؤلف ان العلم فرض نجم كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإجمال وهذا المراد بالفرض هنا ما يشمل فرض العين وفرض الكثير لأن الفرض علاق اثنين إما فرض عيني يجب على كل مكلف أن يكون عالما به وإما فرض كفائي لا يجب على كل الأمة وإنما يجب على بعضها فقط قال فرض لاجمة على كل امرئ مكنف والمكلف قلنا بأنه من هو المكلّس هو العاقل فيخرج بذلك المجنون المجنون والمكلّس كذلك النائم في الحال نوضه في كذلك المغمى عليه كذلك من لم تبلغه الدعوة لم تبلغه الدعوة هذا أيضا غير مكلف كإنسان يسكن مثلا في مكان في بعض البلاد ولم يتصل بالعالم الخارجي لم يتصل لا بالمسلمين ولا بغيرهم فهذا لم تبلغه دعوة دعوة الإسلام فهذا نقول بأنهم نعم غير مكلف هذا لا يدخل في في في كل كل الذي مكلف وغير مكلف وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول واما الصبي فتكلم يعني البالغ البلوغ تكلم نعم سابقا والصحيح انه مكلف ان البالغ مكلف والصبي أيضاً يعني مكلف لكن بغير الواجب وبغير المحر فكل مكلف من ذكر أو أنسى من إنس أو يجب عليه أن يعلم أن يكون عالما بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الأحكام الصرعية فإن كان قد وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصدر إن كان قد وصل سنة بلوغ وجب عليه أن يعرف أحكام الغصل من الجمادة إن كانت قد بلغت سنة المحيض يجب عليها أن تتعلم أحكام الحيض إن كان عنده مال أنه كان فقيرا ثم طرأ عليه الغنى فصار عنده مال وجب عليه حينئذ أن يتعلّى أحكام الزكاة وإن لم يكن ذلك واجبا عليه السابق كذلك بالنسبة لأحكام الصيام تجب على من أدرك رمضان وقد بل غصلنا لإحتلال كذلك فيما يتعلق بالحج الآن مثلا لا يجب عليك الحج فإذا كان عندك مال تحج به وجب عليك أن تعرف أحكام الحج فهذه الواجبات تجب على الأعيان في الحاجة في أوقات الحاجة إذا كان محتاج إلى أن يعمل هذا العمل او كان مطالبا به شرعا يجب عليه أما قبل ذلك في الآن مثلاً لا يجب عليك أن تعرف أحكام البيع والشراء أحكام البيع مثلاً لا تجب عليك بعض أحكام البيوع المتعلقة بالمشارف والمعاملات تجارية الكبرى هذه لا تجب عليك ولكن لو دخلت في هذا الباب دخلت في هذا النوع من التجارة وجب عليك حينئذ أن تتعلم فيك الأحكام فهي في أول الأمر كانت فرض كفاية ثم صارت فرض عين عليك العام لا يجب عليه إلا ما يعمل به العام لا يجب عليه إلا ما يعمل به مثلا الآن هذا العام لا يجب عليه أن يتعلم أحكام المضاربة والشركة علم الصلائض يتعلم كل أحكام الصلاة كل أحكام الصلاة لأنه يحتاج إلى الصلاة وهو يصلي ويصهو في صلاته ويخطب في صلاته فيحتاج إلى معرفة كل أحكام الصلاة وجودا عينيا يعرف ما هي الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها ويعرف الأركان التي تبطل الصلاة بترك ركن منها ويعرف الواجبات التي تصحح بسجود السهو لأن الأركان لا يكفي فيها سجود السهو خلافا من الواجبات ويعرف المستحبات التي يجد تركها ثم يتعلم أحكام سجود السهو ويعرف أحكام صلاة المسلوق كل هذه الأحكام لا بد يكون عارما بها كل عام عام مهما كان بد أن يتعلم هذه الأحكام على قدر الحاجة وقدر الاستطاعة شيخاني <تصفيق> في الحديث وإذا كان يجنب بعض هذه الأحكام نقول وفي إثم في إثم إذا قصر إذا كان مقصرا في التعلم فهو آسف لأنه عند وقت عند وقت في البحث في السؤال فهو يسأل ويتعلم لكنه إن كان مقصرا في هذا الجانب فهو آسف <تصفيق> نسب المحرم بحسب الحاجة إنسان مثلا في بلاد لا تبا فيها الخمر نسبتها خمر هنا لا يحتاج إلى أن نقول له بأن هذا الإنسان يجب عليه أن يتعلم أن الخمر حرم وإن كان هذا العلم بتحريم الخمر وجود أعتقاد بتحريم الخمر هذا واجب لكن إذا كان في بلاد لا خمر فيها ليس ولا تبا فيها الخمر اشرب هنا ربما اذا دخلت له الخمر ولا يعرفها ولا يعرف شكلها فهنا لا يطالب بمعرفه الحكم الشرعي فيها لكن هو مطالب بمعرفة الاحكام الشرعيه التي إما يقوم بها يعملها وإما يجتنبها فهذا لا لابد عليه أن يعرف ما يفعل وجوبا ما يفعله وجوبا وما يتركه وجوبا ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه هذا لا بد من تعلمها حتى لا يقع في الاثم الشيء الذي بدون فعل يتوكل ذلك بالعدم بالجانب, بالجانب ولا ما يقولون بانه لا يعذر بالاحكام الجاهل بالاحكام لا يعذر في ذلك جاهل بالاحكام لا يُعذر في بلاد الإسلام, أو في الإسلام لأنه بإمكانه السؤال وإنما يُعذر في غير بلاد الإسلام في بلاد الكفر مثلا ليس له من يسأل وهنا معذور لكن في بلاد الإسلام واجب عليه أن يسأل أن يسأل عن الأحكام السرعية الجائز والمحرم كذلك من يتعنق المعابلات لا يجب عليه أن يسأل ولا لا يعزر أما عند الله عز وجل فقد يعبره الله عز وجل لكن في الحكم قضاء لا يعزر قد يعزر تذينا لكنه لا يعزر قضاء إن شاء كما في بلاد الإسلام ولا أعرف بأن الخمر حرام وقال عليهم حد لا يقام عليه الحد مولود دعى انه جاهل لانه ربما قد يبدا الجهل خلاله تقول لا هنا يقام عليه الحد ما دام انه في بلاد الاسلام نعم لو كان في قادم من بلاد غير الاسلاميه ودخل بلاد الاسلام فشرب الخمر فهنا لا يقام عليه الحد اذا اذا ادعى الجهل بالحكم لا يقام عليه لكن اذا كان مقيما في بلاد الاسلام و ادعى الجهن يقام عليه الحاجة شوفوا في بلد الإشلام يستثنى من النارات النائية مثلاً مثلاً عندنا في جائز من بلد الإشلام مثلاً في الشحاء مثلاً. يعني أنه موقع في إسم لا هنا لابد من البيان هنا لابد من البيان مثلاً يبين يبين الأحكام يؤلم الأحكام الشرعية يقوم أولاً بنسب العلم الشرعي يبيان الأحكام الشرعية بين ان هذا حرام وهذا واجب لكن في ما بعد في ما بعد اذا اصروا الناس بعد العلم وبعد المعرفه هذا الحكم واصروا على ذلك حينئذ يعني يحكم عليهم بما بالتاسيم محمد فالشخص الذي تكلم في الصلاه يعني, يعني هذا الموضوع معدود لانه جاهل بهذا لكن لم تنتشر بعد كانوا يتكلمون في الصلاه كان يعني في الصلاه كان بعضهم يسال عن احوال بعضهم وصدور ثم هذا الرجل هذا كان في سفر فحرم الكلام في الصلاه فلما جاء بقي على ما كان عليه قبل سفره يظن بأن الكلام مباحث في الصلاة ستتكلم هذا فيما يتعلق بالكلام كذلك فيما يتعلق ممن حامل الله في, في, في, في صلاةه أيضا هذا أيضا حمد الله عز وجل جائز ما <تصفيق> هي الجزئيات؟ بعض الجزئيات التي تخطأ على نستطيع أن تفرج المطاعدة يعني بعض الجزئيات ليس بكل ليس كل الجناب لا وبعض وهو بموجب تخفى على بعض الناس او يظن بانها ذات في الصلاه وهي تؤثر فيها. هذا يعلم بعض لكنه اذا فعلها عمدا اذا فعلها عمدا حينئذ نقول بان ما سميت الصلاه باطله إنسان في الصلاه وهذا يقع يعلمون بأن الكلام في الصلاه من غير جنسها ومن غير لغير إصلاح هذا يطل الصلاة إنسان يتكلم في الصلاة بكلام أجنبي هذا يطل لكن بعض العلناء بعض أخوة بعض الأئمة أو بعض المؤذنين يتعمد الكلام يتكلم وهو يصلي فهذا لا شك أنهم قد أطل صلاته إن الإمام مر سهى في الصلاة فالمؤذن يتكلم عليه الإبان يعني هذي مبتل الصلاة هذا الكلام يبتل الصلاة الذي لا يبتل الصلاة هو التصريح هو الفتح على الدمام إذا لسهي آية مثلا من القرآن تفتح عليه أو تسبح له إذا في صلاته هذا هو المشروع أما الكلام الآخر فإنه يبتل صلاة المتكلم وهنا لا يُعذَر عليه أن يُعيذ هذا هذه القاعدة مأخوذة من لا يُعذَر الجاهلين مع إمكانية تعلمة يعني كيف يكونوا تُفرَط بإمكانية نعم. من هذا النظر هو خذر القاعدة يعني لا يُعذَر بحاجة غير الإشتراك في حالي هو الآن مُكلَّف وهذا التثليف يدخل تحت الإشتراك من هذه الاشتراع الذي أخذت القاعدة نعم هو, هو لا يكلف الله مصر إلا وسعى سما قد أخروا بالمواطق ما هي من أشيك علمه ولو أنه في ديال إسعى لا هنا الآن إذا لم يكن هناك من يعلمهم ولم يقصروا في التألم هنا زحر جهروا فالعن كدراء على التألم لكن لو قصروا كان تأسر منهم قصروا ولم يسألوا عن أحكام الشرع في بعض القضايا فهنا يقوم عليه بني نعم قال إن العلم فرض لجم كل مريء مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام يعني المراد بالاحكام هنا ماذا؟ ما هي الاحكام؟ الاحكام. القانون الشرعيه، الشرعيه، نعرف الاحكام الشرعيه ان الحكم الوضعي يجب عليه ان يعرفها. نعم، وكذا متطلب في الوضعي يعرف الاسباب يعرف الشروط يعرف الموانع، هذه لابد من معرفتها. ما, ما اوجب الله من الاحكام عليه؟ في الشريعه الاسلامي اصل في الشريعه الإسلامي لكن هنا الجمع بتعدد هذه الاحكام الشرعيه وقال وان خير ما اعتنى له الفتاه فيه نصر للورى يعني خير ما يعتني به المكلف هو ما فيه فائدة ونفع للخلق أن يتعلم علما يبثه في الخلق وهذا العلم هو علم الحلال والحرام وأن يبين للماشي أحكام المعاملات وأحكام العبادات فهذا هو أفضل وخير العلوم التي يتعلمها المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فمن يلدي الله به خيرا يفقهه ويعلمه أحكام هذا الدين فهذا هو أفضل الناس وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراد له الخير في الدنيا والآخرة أن وفقه لهذا العلم ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا العلم الصرعي قصيما من جهاد والجهاد هو ذروة سنام الإسلام ومع ذلك مع ما فيه من بدل من مشقة هذا الجهاز ما فيه من مشقة ومن بدل من الروح ونحن نعلم بأن أغلى شيء عند الإنسان هو نفسه فالنفس أغلى من ماله وأغلى من قبيلته وعشيرته وأبنائه فنفسه أغلى عليه من كل شيء مع هذا المجاهد يزود بنفسه في سبيل الله لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المجاهد في جهة وجعل نصف الجهاد في طلب العين فهذا يدلنا على فضل التعلم قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه يعني فجعل الجهاد لما تكلم عن الجهاد قسم الناس إلى قسم طائفة تجاهد وتقاتل المشركين وتجود بنفسها وتجود بمالها في سبيل الله وفرقة الأخرى ماذا تعمل تنطلق لطلب العلم ولاتفقه في الدين تنفس ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم فيه بل إن هذا الجهاد لا يصح إلا بمعرفة حكم الله فيه فهذا الجهاد يحتاج إلى تصحيح وهذا لا يكون إلا بالعلم كذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القتال مع المشركين وما يجوز وما لا يجوز وكل هذا يحتاج إلى فقه وإلى علم ولهذا كان العلم قسيما للجهاد الجهاد على قسمين جهاد بالنفس والقسم الثاني جهاد في طلب العلم ولهذا كان طالب العلم وقد ورد هذا عن جماعة من السلف أنه أفضل من المجاهد طلب العلم الذي يخلص النية عنده نية خالصة في طلب العلم هذا أفضل من المجاهد لأن المجاهد يجاهد بسيفه ويقاتل المسركين قد يقتل مسركاً أو مسركين ويموت أما طالب العلم فإنه يجاهد بعلمه يجاهد بلسانه ويجاهد بقلمه وقد يجاهد آلاف المسركين والملاحدة يجاهدهم بلسانه وقلمه فنعلم بأن انتفاع عن الإسلام ومهاجمة العقائد الباطلة هذا واقتلائها والفتاثها من أصولها ومن نشيها من المجتمع الإسلامي الذي تمكن فيه هذا أولى من قتال الشيء هذا أولى من قتال الشيء أن تحارب الفكرة بالفكرة وأن تحارب العقيدة بالعقيدة هذا أولى من أن تحارب شخصا لشيء ولهذا تتلم العلماء في فضل العلم وأورد في ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعة من الآيات ومن الأحاديث ونحن يكفينا حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمث فيه علما سهد الله له به طريقا إلى الجنة فهذا يدلنا على أن أقصر وأقرب الطرق إلى الجنة هو طريق العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انه وانه وان ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما فان يمشي على طريق يطلب فيه العلم سهل الله له به طريقا الى الجنه وعده يسهل لطالب العلم طريقا الى الجنه اذا كان يسلك في طلب العلم وهذا السلوك في طلب العلم على قسمين سلوك حقيقي وسلوك معنوي سلوك حسي وسلوك معنوي فالسلوك الحسي هو أن يخرج الطالب ويتنقل يمشي من مكان إلى مكان لطلب العلم فهذا يسهل الله له به طريقا إلى الجمع كذلك السلوك الثاني وهو السلوك المعنوي وهو ليس خروجا حسيا لكنه خروجا معنويا ويقول العلماء فيه إن المقصود منه هو المراجعة إذا راجع الطالب مسائل العلم تعلم وراجعها فهذا شلك طريقا يتمث فيه علما لأن العلم لا, يت... لا... لا يبقى إلا بالمراجعة وبالمطالعة قالوا فهذه المطالعة والمراجعة والنظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العلماء والسلف النظر في كلامهم والبحث والمناظرة هذا كله من فعل ذلك فقد شلك طريقا يلتمس فيه علما وهذا السلوك معلوي ليس حسيا ليس شير عن الأخدام لكنه السلوك معلوي فيدخل في هذا الحديث كما قال ذلك الإمام النووي وغيره قالوا بأنه يدخل في هذا المراجعة والمطالعة والنظر في الكتب طبعا وهذا هذا الحديث يعني يدل على عظم فور طلب العلم اكفي أن الله تعالى يشهد لك به طريقا إلى الجنة ولو لا بيكن من صبل العلم إلا هذا لكان محرضا على طلبه لا لا لا لا كان ذلك شببا في طلب العلم عند جميع الناس وإن كان الناس لا يلتفتون إلى مثل هذه الأحاديث ربما يلتمثون طرقا أخرى في أعمال الخير وإن كان هذا الطريق هو أصدرها وأقربها وإيسرها ولهذا قال المؤلف وإن خير معتنا وشمر والتشمير هذا يكون فيه استوب لكنه استعمله المؤلف هنا كناية عن الاجتهاد والجد في طلب العلم وهذا العلم الذي يشمر له طالب العلم هو العلم الذي فيه نفع للخلق للغ... فيه نفع للخلق فله فائدة متعدية رشت قاصمة على المكلفة فيه لثلاثة ناسة الانجشان الذي يصوم يصوم النهار ويقوم الليل هذا عمل صالح هذا من أفضل الأعنار الصالحة لكن هل يستفيد الناس منها لا شيء هو عمل هذه الأعمال الصريحة الناس لم يستفيدوا من هذا العمل إن كان مخلصا يتاب ويجازى على ذلك إن لم يكن مخلصا في صلاته وصيامه وعاقب يقف الأمر عند هذا لكن من تعلم العلم الصرعي فإنه سيستفيد ويفيد غيره وهذا العلم سينتشر بين الناس فكان يعني إذا أخلص النية كان عمله هذا أفضل من ذاك الذي يصوم النهار ويقوم الليل لأن في الشرع عندنا دائما العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة العبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها على شك أن العلم من العبادات التي يتعدى نحوها قال وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا مبتدي ميسر للفاضل الصهاء إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيمة يدعى بتنغيب المريد السالك في مذهب الحبل الإمام ذلك على أن المؤلف وقف على كتاب جامع مختصر ومهذب أيضا وميسل أيضا للمبتدئ في طلب هذا العلم الذي هو الفقه وهذا الكتاب يدعى أو يسمى بترغيب المريد السالك في مذهبي الحضر الايمان مالك الحبر او البحر مشيئتك قلت حضرا وان شئت قلت بحرا كانت منهم هي الاصل ان من الاحبار وهم العلماء علماء اليهود لكن هذه يعني الكلمات العظامه تستعمل في كلام العربي معه كلام العربي يعني ما فيش تشبه لا لا لا تقول حبر حبر الأمة أو بحرها ابن عباش رضي الله عنه ما هو حبر الأمة هذا الكتاب كما أشار المؤلف أنه على مذهب الإمام مالك على مذهب الإيمان لمالك في الفروع في فقه وهو كتاب مختصر ليس من كتب مطولة كتاب مختصر مهذب إلا أنه جامع لفقه الإيمان لمالك وقد وضع نظمه المؤلف كما تقدم تسهيلا للطالب حتى يتمكن الطالب من حفظ هذا النظم وحتى يتمكن من استحضار المسائل عند إرادة استحضارها إذا أراد مسألة فقهية إذا أراد أن يعرف حكمة صرعية في هذه المسألة يستحضر البيت فإذا استحضر البيت وكان قد درس هذا النظم بصرحا بصرح وتعليقا عليه وعلى ما فيه المسائل فإنه إذا استحضر البيت واستحضر القاعدة الفقهية فإنه حينئذ يتذكر الحكم الصرعي الذي يتعلق بهذه المسألة مثلا أراد أن يعرف ما هي شروط الصلاة أراد أن يعرف أحسن شروط الصلاة الشروط أنتي لا تصرح الصلاة إلا بها والتي تكون خارجة عن ما هي الصلاة فهو يستحضر لا يحتاج إلى أن يعمل فكره وأن يجهد ذهنه في التذكر هذه الشروط وإنما يتذكر الأبيات فقط التي يخفضها والأبيات كذا, كذا كذا يتذكر هذه الأبيات ومنها يستخرج شعود الصلاة فهذا النظم يعني يسهل على الطالب استحضار المسائل قال فارنته نظما رجاء أن يحصل لمهتدين فعلا وحفظا يسهل أبين السبب في نظمه لهذا الكتاب وهو أنه رام أو قصد نظمه رجاء أن يحصل للمبتدئ نفعا به حتى, يعني أن ينتفع, حتى ينتفع به المبتدئ في طلب العلم وأن يسهل عليه حفظه لأن النفر صعب وقد يتعثر على كثير من الطلبة حفظ الكلام إذا كان منثورا بخلاف ما إذا كان منظوما فالنظم عيشر في حفظه وأشهل في فهم قال وربما قدمت أو أخرت أو جدت أحكاما بها تمامت يعني ربما قدم ما أخره المؤلف أو أخر ما قدمه المؤلف أو جاد أحكاما لم يذكرها صاحب الكتاب صاحب الأصل فهذا النظم نظم فيه الكتاب لكن هو احتاج إلى تقديم وتأخير وزيادة وربما حجم قال سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك سمى كتابه هذا بأسهل المسالك والمسلك هو الطريق الموصل إلى مكان ما هذا يسمى المسلكا لنظم يعني بنظم ترغيب المريد السالك وهو الكتاب الذي تقدم لإبراهيم سؤالي قال واسال الله بجاه احمد واله الغر بلوغ مقصدي هنا يدعو ويسال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال بالجاه هذا ورد فيه حديث وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأولى أن يسأل الله تعالى بإسمائه وصفاته أولى من أن يسأله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بحبه أيضا, أيضاً نعم بحبه لمحمد هذا نعم يجوز بالعمل الصالح فالتوصل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع فالتوصل إذا توصل الإنسان بعمل صالح فهذا توصل المشروع إذا توسل بأسماء الله تعالى أو صفاته فهذا أيضا توسل مشروع إذا توسل بدعاء الرجل الصالح فهذا أيضا مشروع فكل ذلك ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما التوصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بمنجلته عند الله فهذا لم يجرى هذا لم يتوصل للممنوع لأنه لم يجرى في ذلك حديث صحيح ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بذاته لا يجوز التوصل بذات النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لأنه ميت ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفع قل لا أملك لنفسه ضرا ولا نفع والأولى بالمسلم أن يدعو الله عز وجل بلا, بلا واصفة أن الله سبحانه وتعالى مباشرة قال تعالى وإذا شألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فهذا يعني من التوسل الممنوع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم متوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وآله الغري ما انا الغره المخده من الغره وهي البياض يكون في نعم طيب تحديد نعم البياض يكون في, في, في, في يدي او في الجهتين لكن الغره هي التي البياض الذي يكون في جدها الطروس الشيخ يطلب علينا ادراج رابط الحديث من احب ان يطيل ومباركا ف... في الاستماع نعم تتم في نفس الوجه نعم الغرة تكون في الوجه والتحجين يكون في اليدين واليدين والغره آه... هي... لهذا يقولون غره الفرس تكون بياض في ذراعيها وهذا اشاره الى آه... ما جاء في قرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه شدار على المسار رحمه بينهم صيماهم صيماهم في وجوههم من أثر السجود صيماهم في وجوههم أي علامات الصلاح بادية على وجوههم فهو مثلهم ب علامه وجود او ليس المقصود هي العلامه التي تكون هنا في الراس لا وانما المقصود هو جمال النور الذي يكون على وجه المصلي فهذا هذه سيمه او علامه او هي تشبه الغره التي تكون في الفرس فالفرس التي لها غرة هذه تميز عن شائر انواعها لتكون ظاهرة عليه فكذلك الصحابة رضي الله عنهم علامة التقوى وسيمة الصلاح ظاهرة على وجوههم كظهور الغرة في جمهة الفرس الفرس من بعيد إذا كان عندها هذه الغرة تراها من بعيد هي سوداء مثلا وعندها هذه الغرة تكون واضحة كذلك الصحابة رضي الله عنهم كذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم هم في يعني مع الناس يتميزون عنهم بظهور علامات وأمارات التقوى في أتره قالوا أن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته أن يكون هذا العمل خالصا لذات الله تعالى وموجبا خالصا من أذياء ومن آثاته قلب السمعة لذلك يعني أن يكون خالصا من الله تعالى من وجهه سبحانه وموجبا للفوز مع مرضاته أن يكون هذا النظم سببا للفوز مع رضا الله عز وجل عن المرضات ونافعا لمن حواه أو قرى أو من وعى أو او سعى أو أمر يعني وأن يكون هذا الكتاب أو هذا النظم نافعا لمن حواه يعني لمن تملكه وهذا التملك يكون بأنواع مختلفة إما وراسة وإما هبة وإما شراء نحو ذلك فكل من حوا هذا النظم قال أن يكون نافعا له دع الله عشاء وزيل أن يكون هذا النظم نافعا لمن حواه ولمن تملكه قال كذلك يدخل فيها من قرأ هذا النظم او من وعاه يعني من على ما حفظه وفهم معاليه أو من شعى يعني شعى في نشره إما بكتابته وإما بطباعته أو نحو ذلك أو أمر ها؟ يعني أمر بشيء مما تقدم إما ب... بنشره وإما بتعليمه وإما بإمكانه ب... ب... تقريبه للطلاب على أنه الهد... الهد... هدية مثلا وكان هذا يفعله كثير من علماء ومن حتى من عوامل ناش كانوا يفعلون هذا كانوا يقفون الكتب على طلبة العلم وعلى المشاجد كانوا يقفون الكتب وكانوا يتبرعون على الطلاب أيضا إذا أراد مثلا الطلاب أن يدرسوا كتابا معينا فكان يأتي رسل عامي من أصحاب الأموال مثلا سيعد عدد الطلاب مئة طالب يستري مئة مصقا ويوزع أعلى قال وعثمة من كل زيغ أو زلل فإنه حصب عليه المتكام و... سأل الله تعالى أيضا أن يكون عثمة له من كل زيغ والزيغ هو حراف على الطريق والزلل أيضا فإنه حسب عليه المتكل لأن المساء المؤمن لا يتكل إلا على ربه سبحانه وتعالى وهذا هو مقصود المؤلف أنه إنما توكل على الله عز وجل في نظمي هذه هذا الكتاب ساعة شين توقفه لا فقط أن يبقى بسكارة أو لا تشاهد نعم تشاهد فيما التكليف نعم التكليف. التكليف نعم, نعم. مين من يوغيب الإسلام نعم مين من يوغيب الإسلام نقول أن حتى الكفار مخاطبين بفرع الشريع هو أه... مسألة الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة هذا القلب فيه خلاف بين الوصوليين على قولين والصحيح أنه مخاطب ومخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تقمن و لا تصح منه لا تصح منه هذه الفروع لسان كافر يصوم رمضان صيامه غير صحيح لكنه يعاقب عليه يوم القيامة يعاقب عليه يوم القيامة يعاقب على تركه كما قال تعالى قالوا ما سلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم كفار يكذبون بيوم الدين لكنهم يحاسبون يوم القيامة على الصلاة وغيرها من العبادات ويحاسبون أيضا على النعم فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وان ذا بأولى بأصولها لكنها لا تصح منهم الفروع إلا إذا أتوا بالأصل الذي هو الايمان بالله تعالى شيرك كذلك أشرت إلى مسجد خلاف الأولى نعم حتى دلوقتي دلوقتي. خلاف الأولى هذا جاده بعض العلماء فقالوا هناك أحكام لا تصف لا يمكن أن نقول بأنها واجبة ولا مستحبة ولا محظمة ولا مكروهة ولا مباح وإنما نقول فيها إنها خلاف الأولى فمثلا ترك قيام الليل إن لا يقوم البي فنقول هذا ترك قيام الليل هل هو مكروه هو مكروه في حقنا نعتاد عليه من اعتاد على قيام الليل ثم تركه نقول بأن ترك قيام الليل لمن اعتاد عليه مكروه لكن هذا انسان لم يعتاد على قيام الليل فما حكم تركه لقيام الليل هل هو محرم لا هل هو مكروه لا قال هو خلاف الاولى يعني الاولى ان يقوم الليل كذلك في صلاه الضحى قال تركها خلاف الاولى ليس مكروها ترك صلاه الضحى ليس مكروها وليس محرمه قالوا خلاف الاولى هذا المقصود بخلاف الاولى شفت هذا يمكن يعني كل الاصولي يبحث عن الدليل الاجمالي نعم والفقيه يبحث عن الادله التفصيليه والعقدي نعم العقدي الذي يضع عنده نعم يبحث الادله التفصيليه عن اصول في المذاهب يبحث من أجل أن يضع القواعد التي يحتاج إليها علماء التوحيد والعقيدة يضع الأمر يفيد الوجود أنه يساوي التحريم أنه يختض فشاد يضع هذه القواعد التي يحتاج إليها الفقيه ويحتاج إليها المحدث ويحتاج إليها المفشر فهؤلاء جميعا بحاجة الى معرفة علم أصول الفقه فالمفشر يحتاج إلى معرفة الظاهر والنص والمجمل المؤول لابد له من معرفة هذا يعرف الناس من المنسوخ وهذه الأحكام إنما تدرش يعني في, في, في, في علم أصول الفقة طبعا ولها لا يعني هذا أنها لا تدرش إلا في الأصول لا فعلم أصول الفقة بينه وبين العلوم الأخرى نسبة العموم والخصوص المطلقين او نسبة العموم والخصوص من وجه هذا النسبة بين أصول كقة وبين سائل العلوم فأصول كقة مثلا نحن ندرس في أصول كقة مسائل تتعلق بالتفسير ومسائل تتعلق بالنحو ومسائل تتعلق بالدلاغة ومصطلح الحديث وهناك مسائل أخرى لا صلة لها بهذه العلوم هناك علوم لا تدرس فيه إلا في قصول الفقه وهناك علوم تدرس في قصول الفقه وفي غيره من العلوم ندرس مثلا معاني الحروف وهذه من النحو ندرس أيضا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ومستعارة وهذه تدرس أيضا فيه علم البلاغة وندرس أيضا علم الحديث وهو يضغط في مصطلح الحديث فأصول الفقه أخذ من كل علم شيئا ثم فيه زيادات لأن هذا العلم علم أصول الفقه يعني لما اختلط بالعلوم الأخرى صار علما مستقيم أخذ المهم من كل علم ثم جاد عليه إضافات ولذلك كانت بينه وبين العلوم الأخرى نشاب نشاب لا جميع العلوم الا انه ينفرد عنها بجمله من القضايا التي لا توجد ولا, ولا تدرس الا فيه. مش اكثر من الصوره كما يخص فتحه اليمه نعم يعني شحن هذا شيء الدليل عليه من الوحي نعم النبي عليه الصلاه والسلام لما يكن الايه حضرك مصطفى بن النعله فلما انتهى من الصلاه نبهه صحابه رضوانت صحابه ابو عبيد نبه النبي عليه الصلاه والسلام على خطا على خطا فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما غلم تفتح هذا يدل على جواز التفتح على امام خلاف ابي بن, بن قال لا يفتح على قال لا يصحح للإمام بالحظ يقول بأن الإمام إذا أخطأ لا تصحح له يعني إذا أخطأ يركع لكن القول الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يفتح على الإمام إذا أخطأ في الصلاة هذا هو القول الراجح <تصفيق> نفتفي بهذا القدر ننذر شاعتين نبتدأ أن يعلم من مشات ان شاء الله وبمن ااا يلا نقول ماشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت